لامو المجانين عليا كيف تستنى قمر في المحاك قلت القمر ده ساكن هنيا ولا فوتش معادي اليوم فراق دنا طول حياتي وعيل بدر وبدر العمر يفوت ويفر وانا باجي باختياري بدري في انتظاري وانا داري قد ايه كثير مشتاق كنت إيه كثير أشتاق.